الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى اللهم ا俯 لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمسلمات وهذا هو الدرس الواحد والخمسين بعد الثلاثي مئة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 فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذاهم هم قد خمدوا وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا ربي قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئ فيقول الله وهو أعلم من بقي فمن بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت فمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكايل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليموت جبريل وميكايل فينطق الله العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكايل فيقول أسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول يا رب قد مات جبريل وميكايل فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول ذقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله مت حملة عرشي ليمت حملة عرشي فيموت ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله وهو أعلم بمن بقيا فمن بقيا فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت, وبقيت أنا فيقول الله أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم نعم فمت كذا يكلم Cheikh هنا من مات يموت نعم فيقول الله أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبقى فإذا لم يبقي, يبقي فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا طوى السماوات والأرض طي السجل للكتاب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فأيه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قوله ثم هتف بصوته قال شيخنا سلمه الله وحفظه فيه الرد على الأشاعر والكلابية وفي الحديث إن الله تعالى ينادي آدم عليه السلام يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انتهى كلامه والأشاعر والكلبية يثبتون كلاما نفسانيا من غير حرف ولا صوت يقولون كلام الله معنا قائم بالنفس وهذا باطل وضل والأسف أنه يدرس هذا الكلام لأبنائنا أن كلام الله كلام نفساني من غير صوت ولا حرف فهذا من العجب أن يتعبل الله عز وجل الناس ويأمرهم بشيء نفساني خائم بالنفس من غير صوت ولا حرف مع أن الله أثبت النداء وأثبت المناجاة في الحديث هنا الهتاف وكل هذا لابد أن يكون بصوت وحرف نعم والأشاع الرد على المعتزلة والجهمية لكنهم ردوا ردا فاسدا أيضا نعم ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار يقول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذاهم هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تنطر فتمطر أربعين يوما حتى يكون الماء فوقهم إثني عشر ذراعا حتى يكون الماء فوقهم إثني عشر ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتمبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل ليحيا حملة عرشي فيحيونا ويأمر الله إسرافيل فيحيو فيحيو فيحيو فيحيونا أو فيحيونا فيحيونا نعم فيحيون ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول ليحيا جبريل وميكائيل فيحيا ثم يدعو الله الأرواح فيأتي بها فيتأ تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلما فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفقة البعث فينفخ نفقة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول وعزة وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللذيغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون سراء إلى, إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاتا عراتا غرلا وغرلا يعني جلدة الختال تعود كما كانت يعود الإنسان غير محتون يوم حفاتا عراتا غرلا كما ولدتهم أمهاتهم ليس على أجسادهم ثياب وليس في أقدامهم نعال وفي نسخة قال شيخنا جلدة الختان تعود وفي نسخة غلفاء انظر هذه الدنيا غلفاء في أحد عنده غلفاء في نسخة غلفة وفي نسخة غرلا نعم نعم وجه الاثنين نعم حفاتا عراتا غرلا فتقفون موقفا واحدا مقداره سبع سبعون عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتكونوا ف... فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دماء وتعرقون, وتعرقون حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الأذقان وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضى, بي فيقضي بيننا فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا قبلا قال شيخنا دون واسطة نعم. وكلمه قبل فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأتي ويقول ما أنا بصاحب ذلك فيس فيستقرؤون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاء نبيا أتى أبا عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فإنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص قال قدام العرش حتى يبعث الله إليه حتى يبعث الله إليه ملكا فيأقدُر يا إني والعليّة عندكم إليه بيع... إله ملكا حتى يبعث الله إليّ ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم يا رب فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاء فشفعني في خلق فاقضي بينهم قال قد شفعتك أنا آتيهم أقضي بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعوا فعطفوا مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي في الأرض من الجن والانس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من المائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم قال شيخنا سلمه الله والله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملته انتهى كلاما والملائكة حملت العرش خلقهم عظيم أنبال النبي عليه السلام في وصفهم أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه يخفق الطائر خمسمائة عام يعني أنه خلق عظيم من خلق الله عز وجل والله تبارك وتعالى غني عنهم غني عن العرش وغني عن حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيل ثمانية الصفوف من الملائكة وقيل ثمانية من الملائكة. نعم. ويحمل و... ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامه في تخوم اليوم... الأرض. وهم اليوم أي في الدنيا. نعم. ويحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى في تخوم الأرض نعم في تخوم الأرض السفلى والأرض, والأرض والسماوات إلى حجزتهم الحجزة ما تحت السرة نعم والعرش على مناكبهم لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع الله كرسيه, كرسية حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته يا معشر الجن والإنس إني قد, إني قد أنصت لكم إني قد أنصرته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 ثم يقول ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بما تكذبون شك أبو عاصم وامتاز اليوم أيها المجرمون فميز الله الناس وتجث الأمم يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس فيقضي بين الوحش والبهائم حتى إنه يقضي للجماء من ذات القرن فإذا فرغ من ذلك فلم تبقى تبعة عند واحدة عند واحدة لأخرى قال الله كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله بين العباد فكان أول ما يقضي في الدماء قال شيخنا في حقوق العباد وأما في حقوق الله عز وجل فأول ما يقضى فيه الصلاة انتهى كلامه نعم وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة وبعض ألفاظه في الصحيحين وفي الكتب المعتبر وما دار هذا الحديث على إسماعيل بن رافع فقد رواه تارث عن يزيل بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة وتار عن محمد ابن زياد عن محمد ابن كعب عن ابي هريرة وتار عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن رجل من الانصار عن محمد ابن كعب عن ابي هريرة وتارث عن محمد ابن كعبNote عن رجل من الانصار عن ابي هريرة وأيا كان وأيا كان فمداره على هذا اسماعيل ابن رافع ولم يتابعه على هذا الحديث بطوله احد وهو واحد وجاء في الميزان ضعف أحمد ويحيى بن معين وجماعة وقال الدارقطني متروك قال ابن عدي أحاديثه كلها مما فيه نظر وبعض العلماء صحح الحديث منهم أبو بكر بن العربي والقرطبي في التذكرة ومما انضعفوا عبد الحق الإشبيري والبيهقي وجماعة من نعم تكلم عليه عندكم الله هذا الحديث. الشيخ مخبر أو الشيخ ناصر الألباني نعم. مكتبت. نعم. مكتبت. نعم نعم نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم يقضي الله بين العباد فكان أول ما يقضي في الدماء ويأتي كل قتيل في سبيل الله عز وجل ويأمر الله كل قتيل فيحمل رأسه تشخب أو داجه يقول يا رب فيما قتلني هذا فيقول وهو أعلم فيما قتلتهم فيقول قتلتهم لتكون العزة لك فيقول الله له صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور السماء ما تمر به الملائكه إلى الجنه وياتي كل وياتي كل من قتل كل كل من قتل نام يا رب فيما قتل قتلني هذا نام يا رب فيما قتلني هذا فيقول وهو اعلم فيما قتلتهم فيقول قتلتهم لتكون العزة لك فيقول الله له صدق فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ثم تمر به الملائكة إلى الجنة ويأتي كل من قتلا غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول يا رب قتلني هذا فيقول وهو أعلم لما قتلتهم فيقول يا رب قتلته قتلتهم لتكون العزة لك ولي. فيقول تعست ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها للمظلوم من الظالم حتى إنه أخذ إلا أخذها إلا أخذها للمظلوم من الظالم حتى إنه حتى إنه لا يكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء أن يخلص اللبن من الماء صلى الله عليه وسلم قال شيخنا يكلف أن يفصل اللبن عن الماء وهذا شريد جدا صلى الله عليه الصلاة الذي يغش اللبن ويخلط اللبن بالماء يكلف أن يفصل اللبن عن الماء وهذا صعب لكن يغش الناس وقد عرفوا هذا كثير جدا في زماننا هذا الناس صاروا سبحان الله أول ما كان في القرى قديما يعني من العيب الكبير بيع الحليب والزبت والجبن البلدي هذا كان عيبا ثم صار يقولون نهدي الناس والجيران يوم الجمعة فقط ثم قطعوا حتى يوم الجمعة وصرت تحجز قبل هذا وبعض الناس يبيعون اللبن في الضرح وهذا لا يجوز ولذلك قلت الخيرات كانت قديما البهيمة الواحدة تكفي الرجل وأهل بيته وجيرانه والآن ربما لا تكفيه هو وحده. قلت خيرات بسبب منع يعني الصدقة ومنع الخير على الناس. <تصفيق> حتى إنه لا لي... يكلف لا يكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلاء. ما يبيع أن يخلص. وشرطًا. نعم. حتى إنه لا يكلف شائبا اللبن بالماء ثم يبيع أن يخلص اللبن من الماء. لا. حتى إنه لا يكلف شائبا اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. لا. فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ألا يلحق ألا يلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلا إلا مثّرت له آلهته بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم ثم يتبع ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى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 فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي يَأْتِيهِمْ فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَهَبَ النَّاسُ فَالْحَقُّ بِآلِهَتِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا لَنَا وما إِلَّا اللَّهُ وَمَا كُنَّا نَعْبُدُ غَيْرَهُ فَيَكْشِفُ لَهُمْ عَن سَاقِهِ وَيَتَجَلَّى يعني إن صح الحديث أما الآية وهي قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق هل هذه الآية من آية الصفات يعني هل يثبت بها ساق الله عز وجل بعض علماء يقولون لا ليس من آية الصفات لأن الساق هنا لم تضف إلى الله عز وجل لم يقول الله يوم يكشف عن ساقه وإنما قال سبحانه يوم يكشف عن ساق ولذلك قول ابن عباس متجه عن ساق عن أمر عظيم ومن فقه الحافظ بكثير رحمه الله أنه ساق عند هذه الآية حديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه عن ساقه قال شيخنا فليست صريحة يعني الآية لأنها ليس فيها إضافة إلى الله تعالى ولذا قال بعض المفسرين عن أمر عظيم والحديث صريح في ذلك يعني صفة الساق ثابتة لله عز وجل بلا شك ولكن بعض علماء يثرت بالكتاب والسنة وبعض من يثبتهم يثبتها بالسنة فقط لسهما من يضاعف هذا الحديث وبعض الجهلة والمغفلين يظن أن الحافظ ابن كثير متأول فيقول ابن كثير ليس عنده تأويل إلا في صفة الساق لا هذا ابن كثير على طريق بعض العلماء الذين لم يعدوا هذه الآية من آيات الصفات لأنه لو جد إضافة, إضافة الساق فيها إلى الله يوم يكشف عن ساق وليس عن ساقه لو كانت الآية عن ساقه لك أنت صريحة نعم <تصفيق> فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم فيخرون سجدا فيخرون سجدا على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه ويجعل الله أصلابهم كصياص البقر ثم يأذن الله لهم ف... ف... فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان دونه جسر دحو مزلة دحو يعني يزلق وأما المؤمنون قال شيخنا يزلق وأما المؤمنون فيوثبتهم الله تعالى على حسب أعمالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول اللهم سلم سلم أنت هكذا فالله المستعان على هذا اليوم العظيم أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله خطاطيف وهو زلق ومظلم حالك الظلام والناس فقفوا خمسين ألف سنة ويؤمرون بالمرور على هذا الصراط تحته جهنم يضرب بعضها بعضا ويحتم بعضها بعضا والأنبياء في خوف اللهم سلم سلم فماذا نفعل نحن اللهم استعان الله السلام وعليه صلى الله الثبات حتى نستطيع أن نمر على هذا الصراط وما من أحد إلا وسيمر عليه كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا والدها جمال المفسرين أنه المر على الصراط نسأل الله الثبات أن ثبت على الصراط والطريق في الدنيا ثبته الله عز وجل على هذا الصراط كانت له أعمال حسنة فإنها تضيء له هذا الصراط صل الله من فضل والتوفيق للثبات على هذا الصلاة ونسأل سبحانه الإعانة على المرور على الصلاة يوم القيامة نعم دونه, جس... دونه جسر دحو مزلة فيمرون كطرف الع... العين أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو ك... قال شيك هنا جياد الإبل أو كجياد الرجال فناج سالم وناج مخدوش ومكردة على وجهه في جهنم فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا ما يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فانه أول فإنه أول رسل الله فأئت نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا فأئت إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه فيذكروا ثم في فيه الصوفية الغلات الذين يقولون سيئات الأبرار حسنات الفجار فيعدون سيئات الأبرار والصالحين حسنات للفجار والفاسقين وهذا من الجهل السيئة سيئة والحسنة حسنة من الصالح أو الطالح نعم ويقول عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول لست بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم بروح الله بروح الله ولكن عليكم بروح الله وكلمته لأن, لأن روح الله صفة من صفاته عز وجل أما روح الله فخلق من خلق وهو عيسى ابن مريم واما قوله تعالى فروح وريحان أي الرحمة الروح بالفتح الرحمة والروح وعيسى ابن مريم عليه السلام نعم ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم فيؤتى عيسى ابن مريم فيطلب من فيطلب ذلك فيطلب ذلك اليه فيقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات فانطلق فاتي الجنة قال شيخنا سلمه الله على قوله ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدني هن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به الأولى الشفاعة الأغمى الثانية الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار الثالث الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء منها رفع درجات المؤمنين في الجنة انتهتنا نعم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات فانطلق فآت الجنة فآخذا بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجدا فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول ارفع رأسك يا محمد واشفعت شفع وسلطعطه فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة فيقول الله قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما في الدنيا بأعرف بأزواجكم بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل كل, كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة قال, س... قال شيخنا سلامه الله لكل مؤمن زوجتان من الحوالين ولذا أكثر أهل الجنة النساء، وكذا هن أكثر أهل النار. نعم. لا المعروف الذي يزوج سبعين من الحوين الشهيد، وأما غيره فالحديث لكل مؤمن زوجتان من العين يرى مخ من وراء الجلد من الحسن. نعم. لكل مؤمن زوجتان من الحور العين ولذا أكثر أهل الجنة النساء وأكثر وكذا هن أكثر أهل النار نجد كلامه وفقه الله نعم فيدخل كل رجل منهم على سنتين و... عفواً وأما حديث يكون للقيم الواحد سبعون امرأة يوم القيامة سبعون امرأة في آخر الزمان، فهذا في القوابة، ليس معناه أنه يباح له أن ينكح سبعين امرأة، لا فل فن قيم على المرأة وليس زوجا لها، وهذادل على أن كثرة الحروب في آخر الزمان وأن القتل يقع في الرجال، ويكثر النساء جدا حتى يكون للرجل الواحد القيم الواحد سبعون امرأة. سبعون امرأة يقوم على امرهن نعم لكثرة الحروب والقك الذي يكون في الرجال نعم فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة سبعين مما ينشئ الله عز وجل وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من انشأ الله على من انشأ الله لعبادتهم الله في الدنيا فيدخلوا على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون زوجا من سندس سبع سبعون زوجا يعني سبعون نوعا من سندس واستبرق حدهما رقيق والآخر غليظ نعم <تصفيق> عليها سبعون زوجا من سندس واستبرق ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها فالشيخنا أي من الضقة يعني الحقيقة الحديثي غرابة جدا وفيه أشياء عجيبة نعم نعم ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء فيها وجلدها ولحمها وإنه لا ينظر إلى مخسقها كما ينظر أحد أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت كبدها كب كبدها له مرآة و لها مرآة فبينا وعندها لا يملها ولا تمل ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتو ذكره وما تشتاكي قبولها فبيناه وكذالك إذ نوديا إننا قد عرفنا أنك لا ت لا تمل ولا تمل إننا قد عرفنا أنك لا تمل ولا ولا تمل إلا أنه لا منا ألا على... إنه ألا إنه على أنه لا لا منا لا من ولا منية إلا أن لك أزواج ملامنية ولا, غ... ولا منية ملامنية لا, لا منية ولا منية على أنه لا منية ولا منية إلا أن لك أزواج غيرها فيخرج فئتين واحدة واحدة كلما أتى واحدا قالت والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم ف... قال الشيخنا هون مسلمون نعم فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها حرم الله صورته يعني وجهه قال شيخنا أي وجهه لأن فيه الجبهة يسجل لله تعالى عليها ومعلوم أن النار إذا أكلت من ابن آدم كل شيء لا تأكل موضع السجود نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب من وقع في النار من أمتي فيقول أخرجوا من عرفتم فيخرج ففيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ثم يذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع إلا شفاع فيقول الله أخرج من وجدتم في قلبه من وجدت في قلبه زنا زنا الدينار إيمانا زنة زنة الدينار. فيقول الله أخرج من وجدتم في قلبه زنة الدينار إيمانا فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ثم يشفع الله فيقول أخرج من في قلبه إيمانا أخرج من في قلبه إيمانا, إيمانا ثلثي دينار ثم يقول ثلث دينار ثم يقول ربع دينار ثم يقول قراطة ثم يقول حبة من خردل فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط قال شيخنا على قوله خيرا قط غير الإيمان والتوحيد جمعا بين النصوص وفي لغض إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله نعم ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع حتى إن إبليس يتطاول مما رأى من رحمه الله رجاء رجاء أن يشفع, أن يشفع له رجاء أن يشفع له ثم يقول بقيت وأنا أرحم الراحمين بقيت نعم دقيته وانا أرحم الراحمين مم. ثم يقول دقيته وانا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كانهم حمم فينجم حما وهي الححمه لانهم حُمم فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل الحبة. فينبتون كما تنبت الحبة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يلقي الشمس منها اخيضر ما ما يلقى ولا ما يلي ما يري الشمس No. ما يلي الشمس منها أخيفر ما يلي الشمس أنت في نحو ناحية الأزهر سعيد المسلم ثانوي نعم الله المستعان مدارس نظامية مع الأسف الدراسة فيها ضعيفة جدا الحقيقة يعني يمكن للطالب في في في المستوى الثانية أو الثالث عندنا يا نبيل أن يقرأ ويعرف في النحو ما ليس عند الطالب الجامعة مع الأسف. بعض الطلاب إذا يدرس من أجل الشهادة إذا أنتهى من الشهادة يرمي الكتب. ربما هذه الكتب عنده الذين يبيعون الفلو الطعامية يضعون فيها قرطيس الطعامية يرفون فيها الطعامية مع الأسف. كتب وبعد كتب علم فقه أو حديث وهذا لا يجوز بيعه أبداً ولا يجوز أن يوضع فيها هذه الأشياء الأطعمة بل ولكن الشيخ نبزح الله فتوى في فرش الجرائد على على الموائد وأن هذا لا يجوز وفي نوع استهزاء لأن الجرائد لا تخلو من اسم الله عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف عبد البصير نعم نعم نعم الصور تحرق إنسان لا يدخل هذه الأشياء في بيت كما أفتح المعنى نحتاج لغراءاتها خارج البيت نحتاج. ورأينا سماحة المفتي حينما ذهبت لي بكتبة حفل النبلاء رأيته تقرأ عليه الجرائد تقرأ العلماء أما الإنسان الذي كان طالب علم لماذا يقرأ الصحف والجرائد ما الفائدة أو يتابع الأخبار ما الفائدة إنه هذا للعلماء حتى ينزل فتاواهم على الواقع الموجود نعم العلم الشغل إلا نعم. <تصفيق> ما يلي الشمس منها أخيضر وما يلي الظل منها أصيفر فينبتون كنبات الطرافيث حتى يكونوا أمثال الذر مكتوب في رقابهم الجهنميون قال شيخنا سلمه الله الطبقة الثالثة في الجنة والأولى السابقون والثانية المقربون. مكتوب في رقابهم الجهنم يُنع تقاء الرحمن. يعرفون أهل الجنة بذلك الكتاب ما عملوا خيرا لله قط فَيَمْكُثُونَ زِيَادَةً عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ فَيَمْكُثُونَ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ الْكِتَابُ فِي رِقَابِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَمْحُ عَنَّا هَذَا الْكِتَابَ فيمحوه الله عز وجل عنهم هذا حديث وهو غريب جدا هذا حديث هذا الشعب هذا الشعب نعم. هذا حديث مشهور نعم. هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد في, الأح في الأحاديث المتفرقة وفي بعض الفاظه راضه نكارة تفرد به إسماعيل ابن رافع قاص أهل المدينة قاص أهل المدينة هكذا والقاضي قاضي ولا في نسخة قاضي ولعله جمع بين الأمرين قال شيخنا في نسخة قاضي ولعله جمع بين الأمرين انظر إسماعيل ابن رافع معك سمايل بن رافع نعم <تصفيق> نعم وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكرت حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس قال الشيخ إنه هؤلاء نعم ومنهم من قال فيه هو متروك وقال ابن عدي أحاديثه كل أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه إلا يكتب حديث حديثه في جملة الضعف يكتب حديثه في جملة الضعفاء قلت وقد اختلف عليه في اسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد قد أفر... قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا ويقال إنه جمعه من أحاديث ك... من أحاديث كثيرة، وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول صاحب إن شاهب تهذيب الكمال. من الشيخ الحافظ كثير وبينه مصاهرة، صهره وشيخه. الله <تصفيق> الله <تصفيق> نعم <ضوع> ضعيف نعم <ضع> ما <ضع> <ضع> تكلمنا الشيخ عبد العزيز <شهة> الشيخ <مباز> وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول التقريب معك يا يا حسن معك معك التهذيب ولا لا لا <تصفيق> وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث فالله أعلم قد جمع فيه كل الشواهد هكذا في نسفة قد جمعه كالشواهدي طيب لعلنا خفنا عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم